Będziemy No, wa as wa وَقَالَ مَا نَهَكُ مَا أَن Niech się nie odnosi <todic> <todic> ¡No!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 بَقُوَّ <تبطوا> بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فِي الْأَرْضِ وَمَتَاعٌ <osy9> <negatives> the Pull وينالهم نصيبهم من الكتاب اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم Słyszeliśmy o tym, co mówiliśmy الجمل o tym, co وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ كذلك نجزي الظالمين Thank you. Oh! أنقذي <تصفيق>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 o senhor تبارك <تصفيق> Connor. وَذَاتَكُمُ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً Wszystkie prawa zastrzeżone ale nie 119. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتتت Tenchy dunem mi słuulię 118. تخذون من سهولها قسورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا على الله فاذكروا ويستكبر من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل قالوا انا بما أُرْسِلَ به مؤمنون قال الذي نستكبر هم رجفتوا فأصبحوا في دارهم جافين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد سالت ربى ونصحت لكم ولكل تحبون الناس صحين ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة Amen. لَمْ يَغْنُهُ فِيها الَّذِينَ كَذَّبُوا شَاعِبًا كَانُوا هم الْخَاسِرِينَ نسالاتي ربي ونصحت لكم فكيف أسعى على قو من وما أرسلنا في قرية and mm -hmm. 121. حسنة حتى وقالوا قد مس أبا 119. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ama iwa lil ard أفَأَمِنَ مِنَّا القرآن I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 ولقد جاءتهم رسولهم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد Szanowny <toddress> One So <laughs> قَدْ قَدْ أَخَذْنَا فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وإن لا إنما قايرهم عند الله ولكن لا يعلمون لا min في من آية لتسحّرنا بها فما نحن لك بمؤمنين <تصفيق> um I'm ربه أربعين ليلة I'm <laughs> standing و سعينا ذلك بان 117. تكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حفظت أعمالهم 118. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Słyszałem, że w لفضيله <تصفيق> الدكتور Ale w tej chwili 111. أعجيتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرب إليه <تلعفوني> <تلعفوني> وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأقباء فلا <تشمت> بي <الأحباء> <تصفيق> الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم wa lamma ansakan sa'sa wa ان موسى قومه سبعين رجل ذي فلما اخذ امر قال رب لو شئت شيء قال رب لؤش تأجلت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 al لفضيله الدكتور محمد وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم جاهدنا كذلك نفصل الآيات You فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف 119. وذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 110. فقصص القصص لعلهم يتفكرون Ah! ذرة لجهنم كثيرا waqallahu min shay'in And you. Hi. Alang